قاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنا إن شئت ننزل عليهم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 فَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ